الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك في ان a <laughs> فله ما سلف وأمره إِلَى اللَّهِ சூ இ பௌஹ يَمْحَقُ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَيُرِيبُ الصَّالِحِينَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيهم اقاموا الصلاة وان انفقوا لهم أجرب من فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ مُّرُوءَةٌ وَإِن كَانَ ذُو يُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا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 سَنفَ وَهُو بِلَا نُظْلَمُ